بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله وعمل صالحاً وقال إنني من المسلمين أحسن الأشياء تزود فيها من التقوى الدعوة إلى الله نشر الخير بين الناس لأن الداعية الله يقول فيه ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين عندي لقاء لقاء بعد كم مع الدكتور سمايط قبل ما يغادر ويخلي هذه الأرض دكتور كتب ووعد نفسه أن يعيش بين الفقراء في أفريقيا إلى أن يتوفاه الله عز وجل خلاص أعد العدة يترك بيته ومكانه وراحته سيارته، وهو مريض مسكين يترك حتى المستشفيات الفخمة اللي عندنا ويعيش في أدغال أفريقيا في بلاد يمكن ما عندهم أحيانا حتى إبرة يأخذها في بلاد المرض والجراثيم والطعام الردي هذه حياتها ليش تبي تعيش هناك يا دكتور لأن هذه حياتي خلاص أنا نذرت حياتي لله عز وجل أبي أموت وأنا أدعو إلى الله جل وعلا عندي لقاء في بعد كم يوم قبل ما يغادر ويخلينه قبل فترة كنت أقول له يعني دكتور أطني قصة من القصص كاعد يقول لي عن داعية من دعاته الله هدى على إيده ربع مليون إنسان داعية بس بروحه شوف كلها في ميزان الدكتور ترى هذا ما يقول أنا يقول واحد من الدعات وأنا أدري واحد من تلاميذه ولده الصغير يدرس الآن الطب اسمع عبد الله يدرس الطب البيطري ليش عشان يروح يعيش في أفريقيا بعد عياله همهم كلهم أن يعيشون هناك ويدعون إلى الله جل وعلا يقول ولدي أول ما تزوج أختم بالقصة هذه يقول أول ما تزوج قال حق زوجته شهر عسل قال هارا ترى أول ما تزوج باخذت الروح في أفريقيا أنا قاعد هناك شم اسبوع يعني غير بدل أفريقيا عاد ودري أي مكان شان زين جنوب أفريقيا في الأماكن الجميلة والفنادق السياحية لا في القرى الفقيرة وال... يبي يطعم الناس ويعالجهم ويدعوهم من الله جل وعلا تبين هذا سفري هذا شهر العسل ماذا سنسوي مضطرة راحت ويا لكنها أحلى وأجبل شهر عسل صار للناس يقول لي الدكتور آخر ليلة خلاص باشري أبيرجع قلت له يا ولدي يا عبد الله تبي تلحق ترى فيه رئيس قبيلة وهناك الناس تحرص على رئيس القبيلة إذا أسلم القبيلة كلا تسلم نتعب هني سنين على واحد هناك يسلم رئيس القبيلة عشر آلاف واحد وياي يسلمون. أنتم حظك يسلم الرئيس الكل يسلم كلهم ميزانك. هم ذرياتهم الله أكبر. شوف أجر الدعوة. يقول ولدي قلت له ترى في رئيس قبيلة مراضي يسلم معني حب الإسلام جربوا ياكل. كل الدعاة جربوا معاه ما نفع. ركب الوانيت. ركب زوجته يلا. إكسيرت سلف وراح. بالصحراء وبالغابات وليل وصل القرية دش عند رئيس القبيلة قاعد يسلم عليه ويكلمه ويدعوه إلى الله قال له شوف يا عبد الله أنا أدري دينكم صح وأدري دينكم جميل وأنا كل جمعة أفتح النافذة أسمع خطمة الجمعة في مسلمين عندهم في القرية لكن القرية أغلبها مو مسلمة لكن أنا الكنيسة لها فضل علي عشان كذي ما أقدر أترك ديني قال له هذا الكلام ما راح ينفعك في القبر ينفعك في الدنيا لكن عند الله ما راح ينفعك ناس قدموا لك خدمة لكن رب العالمين قدم لك أعظم منهم حاول حاول في قال له شوف أنا ما أقدر قال له خلاص أنا بمشي قال له أمهل يا لي باتر أفكر قال له أنا باتر مسافر طيارتي قال له كيفك عبد الله قال حق زوجته شرايش نأجل السفر نجرب بيان قالت لي ما يخالف كنسل سفرتها خلاها بعد يوم أو يومين يوم الثاني الفجر دك سيارته سلف ومع زوجته صلوا الفجر وراحوا يقول ما إن وصلت إلى القرية إلا ورئيس القبيلة ينتظرني خارج القرية. طالع برا. مع ربعه. يقول أول ما وقفت السيارة ونزلت وإلا برئيس القبيلة يقول أشهد أن لا إله إلا الله. الله, الله كتب لنا على إذنا وأشهد أن محمد الرسول الله يقول علقته وأنا أبكي وهو يبكي. يقول على طول رجعت السيارة أقول لزوجتي أعمدك هدية أي شيء أي شيء. أريد أن أعطيه هدية الكار. تقول الزوجة والله ما عندي شيء ما عندي شيء بجيبها ماكو شيء يقول وعبد الله مسكين ما عنده شيء فنزع دجداشته دجداشته دجداشته لا, لا بس دجداشته هو نزع الدجداشة وقال هذه هدية مني إليك أتذكر الصحابة نزع رداءه لما بشره بالتوبة يقول فنزع رداءه دجداشته واعطاه يقول رجع ولدي عبد الله بالمكسر والفنيلة راجع بسيارته إلى بيته من شدة الفرح نسي عبد الله نفسه تخيل رئيس قبيلة يسلم على يديك والألوف ستتبعه وذرياتهم وذريات ذرياتهم كلها في ميزان أعمالهم عند الله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وتزود فإن خير الزاد التقوى والتقون يا أولي الألباب ودعا الله وعمل صالح